اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من ما كانوا والله اعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز ذا الشيخ كبيرا فخذ احد لا مكانه ان ذاك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعا عنده ان اذا الظالمون فلم ما استيئثوا خلصوا ليا قال كبيرهم ألم تعلم أن آبكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فرّت في يوسف فلن أذرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ليرجعوا إلى أبيهم فقولوا يا سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سوَلَتْنَاكُمْ أنفسكم أمرا فصدر جميل فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبِيَطَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا كالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يئس من الروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها المعزز والسنا وأهل الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزيفة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم, قال أبوهم إني لا أجد عيح يوسف لو لا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلال ترجمة نانسي